بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وتيا بك فتطهر ورجز فزهز وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاسْبِرْ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّا قُولِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ لَأُنِي وَمَنْ خَلَقْتُهُ حِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مِنَ الْمَبْدُودِ وَبَنِينَ وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا ثم ومهدت له تمهيداً ثم يطمع أن أزيدكاً لا إنه كان لآياتنا عنيداً سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فاقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم نظر عبس وبس وثم أدبر فَقَالَ فقال إن هذا إلا سحر يؤثر فقال لإن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليك سقر وما أدرى كما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة وَلَا جَعلْن أَصْخابَ النار إِا وََلَائِكَتَون وَمَا جَوَلْمَا عدتَهُمْ إا فتْنَةً للَِّذينَ كَفرَوا وما جرى لها عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين, ويزداد الذين آمنوا إيمانا لا يرتاب الذين اؤتوا الكتاب والمؤمنون وليقولن نبي الذي وليكن وليقول الذين في قلوبهم الكيان في رون الله ضل بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْبَشَرِ كَلَّا وَالْقَمَرِ وَاللَّيْلِ إِذَا أَدْبَرَ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ إِنَّهَا عَلَيْهَا لَحَافِظَةٌ ۖ وَ إِنَّ هَذِهِ لَإِحْدَى الْكُبَرِ نَدِيٌّ عَلَى الْبَشَرِ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يتأخر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 قالوا لم نكن من المصلين ولم, ولم نكن طعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى مَا أَتَيَانَا الْيَقِيمِ فَلَا شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُوَلِضِينَ كَأَنَّهُمْ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفَرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٌ بل يريد كل مرء من منهم أن يأتي صحفا منسرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكروا تماما شيئ اذكروا تذكرون الا ان ينسى الله هو اهل التقوى واهل المغفره